بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلئن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا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 119. لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم